التفسير والسماء ذات البروج اقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما واليوم الموعود واقسم بيوم القيامة الذي وعد ان يجمع فيه الخلائق وشاهد ومشهود